الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ان من البحث العقاب على مخالفة الأمر الغير. فعرفنا أنه لا معنى للعقاب على مخالفة الأمر الغير. نعم قد يكون ترك الأمر الغ مخالفة الأمر الغير قد ينتهي إلى العجز. عن العمل بالأمر النفسي فيثبت العقاب الذي يكون ثابتا في مخالفة الأمر النفسي أما الأمر الغيري بما هو أمر غيري فلا عقاب على مخالفته الآن نريد أن نبحث بحوله وبقوته الثواب على الأمر الغيري فهل هناك ثواب في العمل بالأمر الغيري أو لا لأن هذا هو الذي وقع محلا للخلاف ومثلا السيد الخوج رحمه الله قال أنه نعم الأمر الغيري العمل به في القربة يثبت في الثواب يتحقق في الثواب فنريد أن نبدأ بالبحث عن ذلك إن شاء الله يقول استاذنا أن الثواب على الأمر الغير على موافقة الأمر الغير فأيضا يوجد هناك ثواب انفعالي وثواب مولوي كما قلنا في العقاب أنه يوجد هناك عقاب انفعالي وعقاب مولوي ووضحنا أن العقاب الانفعالي لا وجود له في الامر الغيري وقلنا ما العقاب المولوي على شرح النظام الثواب ايضا نحن نتصور ثوابا انفعاليا ونتصور ثوابا مولويا اما الثواب الانفعالي فهو الثواب الثابت على اساس المحرك الانفعالي للتعويض إلا أن الانفعال هنا انفعال موافق وفي طرف العذاب كان انفعالا معاكسا وهذا المحرك الانفعالي هذا طبعا في الكتاب مكتوب الحافز الانفعالي أنا خشيت أن يكون هنا بعض الإخوة الإيرانيين وما يفهمون معنى الحافز أنا خليت مكان كلمة المحرك على كل حال وهذا المحرك الانفعالي أو قل الحافز الانفعالي يحصل للشخص بازاء قضاء حاجته ومهما كانت لقضاء ومهما كانت لقضاء حاجته مقدمات، فسوف لن يكون له إلا انفعال واحد. حينما لا تقضى حاجته ينفعل انفعالا نفسيا أو حينما ملي، حينما تتحقق حاجته يفرح ويحصل له الانفعال. ليس الانفعال بمعنى التأثر والتأذي وإنما يحصل له الفرح بأنه حصل ما ينفعل به ينفعل انفعالا عكسيا ومهما كانت لقضاء حاجته مقدمات فسوف لم يكون له إلا انفعال واحد أفرض ألف مقدمه يوجد به الحافظ الانفعالي يكون به يكون واحد لأن ما يفرقه إنما هو تحقق غرضه وليس شيء آخر باعتبار انه أستوفي له غرض واحد وحيث أن الانفعال هو المحرك للمثوبة فلا يصيبه بهذا الملاك فلا يصيبه بهذا الملاك إلا ثواب واحد فلا يتعدد الثواب بتعدد المقدمات هذا الذي حقق مقصوده ال... الذي يفرح به يثيبه بثواب واحد ولو كان له ألف مقدمة نعم هذا الثواب الواحد والمحرك الواحد يحركه نحو ثواب أكبر متناسب في حجمه مع ما بذله الفاعل من الجهد هنا حينما تتعدد المقدمات فهذا الفاعل حينما يحقق للشخص الغراب هذا الغراب بذل فيه هذا الشخص ال تعب الأكتر لأن المقدمات أي مقدمة من المقدمات لو تركها لا لا يتحقق مقصوده فهنا لا شك أنه يعطي لحظا انفعاله قول قبل ما نأتي إلى لحظة المولوية يعطي لحظا انفعاله ثوابا أكثر وأكبر ومن هنا قيل أو تخيل أنه إذن هناك ثواب على المقدمة على الواجب الغيري اصل منشئ هذا التصور ينشا من هنا يتصور أنه إذن هناك ثواب على المقدمات نعم هذا السبب الواحد والمحرك الواحد يحركه نحو ثواب أكبر متناسب في حجمه مع ما بدا له فاعل من الجهد في سبيل تحصيل غرض هذا الإنسان فبكثرة المقدمات يكبر حجم الثواب لا بمعنى تعدد في السبب أن السبب كان متعددا فكل مقدمة سبب للثواب بأن يكون كل مقدمة سببا للثواب بل بمعنى كبر حجم المسبب المسبب وهو الثواب يكبر وهو ثواب من قبيل الثواب على واجب ارتباطي مركب من أجزاء الواجب الارتباطي الذي هو مركب من أجزاء يكبر ثوابه يكبر ثوابه هذا لا يعني أن كل جزء من هالأجزاء سبب للثواب الجزء بما هو جزء لا قيمة له لو أنه أتى بهذا الجزء ولم يأتى بباقي الأجزاء هذا الجزء ليس سببا مستقلا للثواب ولكن بما أن الأجزاء كثرات والزحم والتعب صار أكثر يثيبه ثوابا أكبر فإنما الواجب الارتباطي فإن الواجب الارتباطي كلما كثر أجزاؤه زاد ثوابه مع وضوح أنه ليس كل جزء من أجزائه سببا مستقلا لثواب مستقل هذا حاله الثواب الانفعالي نأتي الآن إلى الثواب المولوي فهو تعويض بحكم العاقل الثواب الانفعالي ثواب طبيعي لفرحه لحصول الغرض يثيب أما الثواب المولوي فهو تعويض بحكم العاقل العقل يعوض يقول أنه هناك استحقاق للثواب في حين ان الثواب الانفعالي كان تعويضا بمقتضى الطبع فالثواب المولوي ثواب بلحاظ استحقاق الفاعل على فعله لاجله بلحظة استقاغ الفاعل على من عمل على من فعل لأجله ولا نقصد فعلا حالا لا نقصد بالثواب المولوي الثواب الذي يجب على المولى سبحانه وإنما نقصد فعلا بالثواب الذي ثبت بحكم العقل نقصد فعلا به الثواب الذي ثبت بحكم العقل على من فعل الفعل لأجله ولا وإن لم يكن مولا يعني فعل فعلا بأجل الزيد من الناس هنا العقل يحكم بأنه ينبغي لذاك أن يثيبه هذا الحكم العقلي نسميه بالثواب المولوي فإن كان من فعل لأجله هو المولى سبحانه إن كان قد فعل للمولى سبحانه وتعالى فهذا دائما يكون استخبابيا لا يكون مولويا لا يكون واجبا يعني ليس على المولى سبحانه أن يثيب عبده على طاعته للمولى طاعته رغم على أن في طاعته واجب ويجب أن يطيع نعم يستحب يحبد يستحب أن يثيبه المولى سبحانه فإنه يجب على المولى سبحانه فإنه لا يجب على المولى سبحانه أبدا بحكم العقل إثابة العبد على ما فعله لأجله يقول فعله لأجله هذا حق لي على ان يفعل الأمور لأجله وإنما يوجد إصحاب عقلي لذلك في حين أن إثابة غير المولى الحقيقي لمن فعل الفعل لأجله وأحسن إليه قد تكون وجوبيه احيانا في غير المولى الحقيقي الإثابة تكون وجوبه كما لو استأجره في استأجر شخصا شخصا لخدمته أن يجب عليه بحكم قانون الاجاره يجب عليه بفيه وعلى أي حال فالثواب المولوي أيضا يقدر موضوعه بموضوع الثواب الانفعالي الثواب المولوي أيضا كما أن العذاب المولوي كان يقدر موضوعه بموضوع العذاب الانفعالي كذلك الثواب يقدر بموضوع الثواب الانفعالي فالعقل ينظر إلى الإثابات الطبيعية التي هي الإثابات الانفعالية ويقول في باب المولوية أنها صدرت من أهلها ووقعت في محلها من دون أن يضيف العقل إثابات جديدة فهنا أيضا لا يوجد إلا ثواب واحد إلا سبب لا يوجد إلا سبب واحد للثواب ولا يوجد إلا ثواب واحد نعم هذا الثواب يناسب طرديا في حجمه مع مقدار التعب وبدل الجهد ودرجة الصعوبة في فعل الشخص فإذا كثر المقدمات فتكثر المقدمات يوجب أو, أو كثرة فكثرة المقدمات توجب لا محاله ازدياد الثواب من, من قبيل أن كثرة أجزاء الواجب الارتباطي توجب ازدياد الثواب مع وضوها عدم كون كل جزء من أجرائه سببا مستقلا للثواب نعم هناك فرقان بين الثواب الانفعالي والثواب المولوي الفرق الأول أن موضوع الثواب الانفعالي هو واقع خدمة الشخص وإيصان الفائدة إليه لانه اذا لم تصل الفائده الى الشخص مهما تعب صاحبه وأراد واراد ان يحصل له الفائده عجز ما قدر ما ما حقق له ما يفرحه خب لا الثواب الانساني لا يتحقق ما يعطى أتى المقدمات بهدف أن يحقق ذا ويحقق ويفرح هذا ما استطاع ما استطاعه لا يثيبه ثوابا فعاليا ثوابا ناشئا من فرحه لم يفرح في خين أن موضوع الثواب المولوي لكن موضوع الثواب المولوي هو أن يفعل الشخص شيئا يعني موضوع الثواب الذي يكون بحكم العاقل، مال الأنفعالي الذي يكون بحكم الانفعه، موضوع الثواب الذي يكون بحكم العاقل هو أن يفعل الشخص شيئا بداعي خدمة المخدوم ويساله إلى غرضه، ولو لم يكن واقعا خدمة له. وموصلا له إلى غرضه وحتى لو عرف العابد بعد ذلك أن هذا الفعل هذا الفعل لم يؤدي إلى غرض المولى كان مثابا يعني بحكم العقل يسعق الثواب كان مثابا ما دام أن داعيه كان هو خدمة المولى إلا إذا كان عدم أدائه إلى غرض المولى من باب تعمده لقطع الفعل إلا إذا كان هذا الذي فعل فعل أعمال لكي يفرح المولى ولكي يحقق رضا المولاه هو بعد ذلك حصل له البداء قال شمال ستين ألف سنة المولى لا يحصل على فعل طبعا هنا ينهار هذا هذا الحكم العقل ينهار بعد وحتى لو عرف العبد على ذلك أن هذا الرسال لم يؤدي إلى عرض المولى كان مطابا ما دام عن داعيه كان هو خدمة المولى إلا إذا كان عدم ادائه إلى عرض المولى من باب تعمده لقطع الفعل لأجل حصول البدائلة عن خدمة المولى قال ما في عيز أنا أخدم المولى من دون انكشاف قدر الله قد <تصفيق> يقطع الانكشاف قدر الله يحس أنه تعب العمل مع في المقدمات أكثر مما كان هو يتصور مثلا فهذا له هذا لا يسقط الاستحقاق العقلي لكن ان كان من باب اصل البدع عن تحقيق غرض المولاه طبعا هذا يسقط وينهار الاستحقاق العقلي هذا الفارق الاول بين الثواب الانفعالي والثواب المولوي فموضوع الثواب الانفعالي هو رغب خدمة الشخص ما يصار الفائدة إليه بينما موضوع الثواب العقلي هو أنه أراد أن يخدم المولى ولم, ولم يقطع إلا بسبب عذر حقيقي فهذا يبقى مصرطان والثاني والفارق الثاني بين الثواب الانفعالي والثواب العقلي أو قل الثواب المولوي هو أنه في الثواب الانفعالي لا يترتب الثواب بمجرد الشروع في المقدمة لأنه هو ما يفرح هذا الشخص إلا إذا انتهت المقدمات وحصل غرضه ووصلت له الفائدة عنده طبعا يتحق يتحقق الثواب الانفعالي أما في الثواب المولوي فبقدر ما يأتي بالمقدمة لقصد التوصل يستحق الثواب طبعا مشروطا بشرط متاخر وهو ان ياتي اخيرا بالنتيجه او يكون تركه لها عن عجز او عن صعوبه, صعوبة اكثر مما كان يتوقع عندئذ هنا الثواب المولوي موجود وعلى اي حال فموضوع الثواب المولوي انما هو خدمه المولى بتحصيل غرضه بوجودها الواصل الى العبد وهذه الخدمة او تحصيل الغرض لا تتعدد بتعدد المقدمات وليس الثواب على المقدمات بنحو الاستقدار وان كانت كثرة المقدمات دخيلة في كثرة الثواب قلنا كثرة المقدمات تكثر الثواب لكن هذا معناه كبر المسبب وهو الثواب وليس تعدد السبب كبر المسبب من باب أن أفضل الأعمال أحمزها وبهذا المعنى يصح كلام المشهور الذين قالوا بأنه لا عقابة ولا ثواب على الأمر المقدم من قصر المشهور هذا المعنى فهذا صحيح إلا أن السيد الخوي رحمه الله خالف المشهور وقال أنه مخالفة الأمر المقدمي لا تجب عقابا لكن موافقة الأمر المقدمي تجب ثوابا هذا باعتباره بوجدانه هالمقدار أدرك أنه خب هذا نوع تعظيم واحتراما للمولى، فخالف المشهور وهذا المخالفة لو فسرنا كلام المشهور بهذا الذي جرحنا اشكال السعر القوية لا يرد وهذا ما نبحثه غدا ان شاء الله